هذه السوره شيبت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الصورة دي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يشيب ما هي تلك السوره ما هي تلك السوره هود واخواتها اللي شيبه النبي صلى الله عليه وسلم هي من اخوات هود وهي سوره التكوير سورة التكوير صورت لنا تصويرا موجزا ليوم القيامة وما يحدث للكون في السماوات وفي الأراضين ما يحدث للكواكب ما يحدث للشمس والقمر والأنهار والجبال والبحار من علامات عظيمة في يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين كأنك شايف القيامة كده قدامك كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء شقت، يقرأ الثلاث صور دول من أراده ان ينظر الى القيم كانه رأي عين يعني كأنك كده عايش وانا اريد من نفسي واخواني اذا قرانا القران ان نتدبر يعني عش مع القران ادخل جوه الايات كانك انت تعيش هذه المواقف انت تقرا القران ولا شك ان تفسير القران معرفه المعاني يجعلك تتدبر القران أكثر من كونك تجهل تلك المعاني قال الله عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الجواب لو حصل كل ده علمت نفس ما أحضرت نحاول كده في عجالة وإيجاز شديد أن نقف على هذه المعاني. حتى جواب القسم إذا الشمس كورت يعني كورت جمع بعضها إلى بعض الشمس جمع بعضها إلى بعض هكذا ولف بعضها على بعض فانطفأ نورها وذهب وهجها وذهبت حرارتها وصارت مظلمة لما الشمس تجيبها كده وتلف بعضها على بعض ثم ينطفئ الوهج الحرارة ويذهب الضوء وتتحطم تماما ده معنى إيه التكوير تجيب بعضها على بعض فيذهب كل ما لها من معالم قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت قيله ورد بعض الآثار أن الشمس والقمر يكوران ثم يلقيان في جهنم يوم القيامة الشمس والقمر يتكورون ويترموا فين؟ في جهنم يوم القيامة ورد ذلك في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث المرفوعة إلا أنها لا تخلو من ضعف. قد ورد ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره قال الله قال الله عز وجل واذا النجوم كدرت انكدرت يعني انتثرت ذابت تفجرت ثم ثارت كالتراب وقد ورد تفسير هذه الايه في السورة التي بعدها كما قال الله عز وجل وإذا الكواكب انتثرت إذا النجوم انكدرت هي وإذا الكواكب انتثرت يبقى تفجرت النجوم والكواكب هذه إما التي نراها وإما التي لا نراها قال وإذا النجوم انكدرت وقيل اي تغير لونها وانطفأ ضوؤها قال الله عز وجل واذا الجبال سيرت الجبال سيرت يعني صارت كالذر وقيل اي انتزعت من مكانها طب وبعد ما تنتزع من مكانها تكون كالعهن المنفوش تكون إيه هباء منثورا يبدح للجبال يبقى الجبال سجرت اي صارت كالهباء المنثور وتطايرت بعد ذلك في السحاب او في السماء قال الله عز وجل واذا العشار عطلت العشار اللي هي الابل العشراء عطلت يعني لم تلد وقيل عطلت يعني تركت تخيل أنت ناقة عشراء يعني حامل هتلد أنت عارفين الثلاثه الأقرع والأبرص والاعمه أحد هؤلاء تمنى ناقة إيه عشراء يعني حامل وناقة حامل هذا من أحب الأموال إلى العرب ومن أرغب الأموال نسترغب فيها جدا بالذات في النوق تخيل بقى الله عز وجل قال واذا العشار عطلت عطلت العشار حين يعني من هول يوم القيامه تركت اصحابها سبوها واهملوها فلا هم اطعموها ولا اهتموا بها ولا اخذوها تركت كده ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الحج يوم ترونها تذهل كل مرضع اذا كان الام وكل من ترضع تذهل عن ولدها ترميه يا سلام شوف حب الولد وقربه الى القلب الى قلب الام بالذات ومع ذلك من الحسرات ومن فزع الموقف فان الام تهمل ولدها فتلقيه هكذا يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يبقى هنا هيرغب في العشار فالعشار عطلت يعني ترك الاموال شوف هول الموقف ترك الاموال والاولاد وكل ما يملك يحين من هول هذا الموقف العظيم قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت قبلها وإذا الوحوش حشرت الوحوش حشرت يعني جمعت حشرت يعني جمعت كما قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطني في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون الكل ايه هيحشر ما من دابه ولا طائر كل ده في الاخر ايه هيحشر طيب يعني ايه يحشر قيل اي يموت فحشر الدواب بموتها ولذا في سوره عامه وقد مرت معنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قيل أنه حينما يؤتى بالدواب يوم القيامة الدواب يعني كل ما يدب سواء يسير على الأرض أو يطير بجناحي سواء كان في السماء أو في الأرض على ظهرها أو في باطنها كل دابه كل شيء فيه الروح يدب يجمع يوم القيامة قول للعلماء قول قال أنه يؤتى بالإنس والجن فيحاسبان وما سوى ذلك يجمع ثم يقول له كن ايه تراب يبقى تراب خلاص هذا هو حشرها وجمعها جمعت اي ماتت وصارت ترابا وقيل انها تجمع اي الكل يجمع بين يدي الله عز وجل حتى يقتص الله عز وجل من الشاء القرناء للشاء الجلحاء من الشاء القرناء اللي ما لهاش قرون من الشاء اللي ضربتها ثم بعد ذلك يقول ايه كونوا تراب يبقى كل حاجة تجمع يوم القيامة ثم بعد ذلك يكونوا تراب يبقى بس الإنس والجن فيحاسبان إما إلى الجنة وإما إلى النار قال وإذا البحار سجرت تخيل البحر يسير ايه نار قيل سجرت اي جف ماؤها وذهبت رطوبتها ثم تتفجر بعد ذلك نارا البحار تبقى نار عياذا بالله وربما كما هي يتحول او يختلط الماء به بالنار بتشوفوا البراكين البراكين مش ممكن بركان بيخرج من البحر عجيب ليه نار طالعه من ايه من البحر البحر يختلط الماء بالنار وماء البحر لا يطفئ هذه النار النار المختلطه بالمعادن دي المايه ما تطفهاش فتطلع من ايه من باطن البحر فتخيل معي البحار تختلط عياذا بالله بالنار فهذا دليل على قيام الساعه خلاص بقى المايه بقت نار وقد حدث مثل هذا في تسونامه نعم اه شوف حصل ايه الميه طلعت ومعاه ايه ومعاه براكين سبحان الله ماء بنار فاغرقتهم واحرقتهم سبحان الله غرم واتحرقهم فالبحار تختلط بالنار في قول إنها تتفجر يعني يزدد لكن هذا القول أقوى وإذا البحار سجرت وهذا قد ورد في قول الله عز وجل في سورة الطور والبحر المسجور يعني الذي يشتعله نارا وهذا دليل على عظمة الباري جل في علاه وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت إذا النفوس زوجت هذا قد ذكرنا قريبا منه في قول الله عز وجل في الصلاة أحشر الذين ظلموا و... وأزواجهم يعني أزواجهم يعني من كان شبيها بهم مش الرجل ومراته يعني ويدخل فيه الرجل ومرأته إن كانت مثله إن كانت المرأة مثل الرجل إما في الصلاح وإما في الفساد تمام؟ يبقى هنا وإذا النفوس زوجت المعنى اي يزاوج الله عز وجل بين الصالحين الصالح مع الصالح والفسد ايه مع الفاسد كما في قول الله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة اهو تلت أزواج من الناس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أهل اليمين وأصحابه المشآمة ما أصحاب المشآمة وإي والسابقون السابقون أولئك المقربون اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يبقى إنه فز وجد هذا المعنى كنتم أزواج ثلاثة أصحاب الميمنة أهل اليمين وعكسهم أهل اليسار دول يجمعوا مع بعض وذل ايه يتجمعوا مع بعض احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أهم. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين دول صنف السابقين أص... بقى اللي هم أصحاب درجات العليا في الجنان أيضا الله عز وجل يجمع بين هذه الأزواج هذا هو المقصود وإذا النفوس زوجت سواء كانوا على الباطل أم كانوا على الحق قال الله عز وجل واذا المؤوده سئلت باي ذنب قتلت الموؤودة اللي كان بتدفن في التراب في الجاهليه كان اذا ولد له بنت يدفنها فين في التراب وبعض الصحابه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه واد ثلاث عشرة بنت الله اكبر ثلاث عشر بنت قال واتهم يا رسول الله في الجاهليه أعمل ايه قال صلى الله عليه وسلم أعطق بكل نفس نفسا فأعطق بكل نفس النفس عبد ويشتري ثم يعتقه لله عز وجل واذا الموعوده سئلت باي ذنب قتلت سؤال تبكيت يوم القيامه ليه وفي قراءه واذا الموعوده سالت هي يوم القيامه تتعلق برقبه ابيها وتقول يا ابت لما دفنتني حي عملت ايه باي ذنب قتلت وفي احاديث وارده في مساله الواد يعني احاديث تحتاج الى نظر ولذلك اعرضت عن ذكرها الموؤوده في لها معاني اخرى غير هذا المعنى لكن هذا هو المعنى الاصوب ان شاء الله طيب قال الله عز وجل واذا الصحف نشرت تنشر يعني تنشر تفتح الصحف فهناك من ياخذ صحيفته بيمينه فهو من اهل الجنه وهناك من ياخذ صحيفته بيساره فهو من اهل النار قال نشرت يعني عرضت تقرا ما في كتابك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم إيه عليك حسيب واذا السماء كشطت كشفت وتفتتت واذا الجحيم سعرت يعني تاججت نيرانها وحميت وقالت هل من مزيد أنتم عارفين جهنم عياثا بالله يوم القيامة كما قال الله عز وجل وقودوها الناس والحجارة كلما ألقي فيها فوجن تقول هل من مزيد كلما ألقي فيها هل من مزيد حتى يضع الله الملك الجبار قدمه في النار فتقول قط قط امتلأت خلاص وإذا الجنة أزلفت قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يعني ايه الربط الجنة تقرب تقترب من العباد الصالحين فهذا معنى وإذا الجنة أزلفا هو معنى أو جاء في قوله تعالى في سوره قاف وأزلفت الجنة لمين للمتقين غير بعيد يعني قربها الله عز وجل منهم قال تعالى علمت نفس ما أحضرت بعد كل ده ما يحصل علمت نفس كل إنسان بايوق ويرى عمله أمام عينيه هل هو من أهل النار أم من أهل الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته